بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشندي مهربان لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أوانيك ببرواب لخاواننا موبة برستان دستيان هل نجر لو ببرواية تانشان رونك يا نبوهات. رسول من الله يتل صحفا مطهر. كأويش في غمبريك الأخوة وتنحرية كبات يا نبسردا دخواني توا. فيها كتب قيما. كتيأ يا نايت النسلا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَةِ وَجْيَانَ بُونَ وَأَوَانَي كَبَيَامِ يَنْبُوهَاتُ بُو دُوَيْ أَوَانَ بَيْكَ نِشَانَ الرُّونَ كَيَانْ بُوهَاتِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا عباد الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتذكى وذلك دين القيمة. لقال أوجدة كفر ماني أم بيندر أبو مقربوك كبار استشي خاب بدل سوزی ملکتی بۆ کن خۆیان یان بدور لە لهمو بیرو خوارو با وری چی و خیت وان بکنو زکات بدن و اما این راست ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولا كهوم <تصفيق> شر البريه بيگمان اواني كبه بروابن لخاون تيامو بتبرستكان لاقري دوزخان تيدا دامنو به ازگاري خراب تريني همو دروس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولا هم خير البريه براستي هنا وكدوت ساك كانيان كرد اه اوانه تاكريني همو دروس جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجريم هل أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه فاداشتي <تصفيق> أوان لايبر وردقاريان بحشتانيكا زيدان اشتنوا ما نويها ميشايا رباركان بجيريان دادروات دمينا وتياجده بإدزقاري خواليان رازيبو وأوان لخوا رازيبون أما بو كسيكا كالخوا بترسيء